بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الزكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى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 قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَالْيَوْزُرُ الْإِنْسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَّنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَبْتَنَى فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَ وَقَطَّبَ وَزَيْتُنَّ وَنَخْلَ وَحَدَائِقَ الْبَاد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 وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مثفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة